أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و الله ورسوله رسوله ان كنتم مؤمنين اي محمد برسيار لدى كندر باري دسكوتا كان توب لا امودسكوتا كان هي خداو بيا غمبرن هر اوان بويان هي برياري دا دابش كرنبدا کوانت الله خدا بترسند تاکساس این نیوانی خودان بکن میانن لسرتماعی دنیا نیوان تان بشی بتو فرمان برداری خداو پیغمبرکیبن اگر ایوا ایماندارن. اینما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و تليت عليهم آياته زادتهم إيمانو وعلى ربهم يتوكنون بګومان ایماندارانی راستقینه تنها اوانن یکم ککاته قناوی خدا بره او د لکانې اند دوهم کاته چیج آیت او فرمان کانی ایمه اند بسر ده بخوندره توا او ایمان او با وریان زیات دکات لهمو کاروبار چی شانه هر پښ بپروردګاری خو اند بستن الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون جوارم اوانن کنو جکانین بتاچی انجام ددن پی انجم هنده قلو رزقو روزی پیمانداون دبخشنو صرفیدکن اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم اوانا هرخوان امان داران راستقينن تندها بلوپا اي برزيان بوهي لاي پروردگاريانو لاي خوشبونو رسقو روزي هميشي لغل ريز ده كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون شويدا بشكرني دس قوتكاني بدر هنده مسلمان پيدل گرامبون وقت سوان برورد قارد بحق الراستي لن يومالك الدري هنائد لكاتيك داب الراستي كومال الله بروا داران بيد القرانبون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أو كومال إيمان مجادلات مجادلة لقلدك لشتي الراست دروز دا دويرون بونوي زنجان بي وک بدري نبَر بو مردن لکاتک دا بچاوي خویان هو کاري مرگ ببينن. و اذیع دکم الله احد الطائفتين انها لكم و تودون غير دات الشوکت تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ياد يو كاتب كانوا خدا باليني في دابون كي يشيق لودو براستي بو ايوه دبيت يان كاروانك ياسر بسر لشكر كدا براستي اهو تخوازنو حزدك ان كاروانا بيت شكو آسانك بو ايوه بيت خداش ديوت حق الراسي بفرمان كاني خوي بتو سبينيتو كافراني جبنا بربكاتو ريشا كانيان بكات لي وحق الحق ويبطل الباطل ولو كرهه المجرمون بووي حق الراسي بتو سبينيتو بتالونا حق شبوت بكاتو ولناي ببات هرچندت تاوان بارو تاوان کاران، پیان نخوشه. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدوکم بألف الف من الملائکت مردفین. یادیو <تصفيق> او کاتا بکنوک کل پروردگارتان دپارانو و دعوی یارمتی تان لیده کرد. خیره هاد بهاناتانو و فرموی براستی من به هزار فریشتی تر یارمتی و کومچی تان دکم بشوین اوانی تر ده. وما جعله الله إلا بشرا ولتطم إن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أمير متيش تكلم مش ده شيء خدايش ده شيء ترنبو تعتل كانش تان أعرام بجريتو دلنيابن بوي أمير متيش سركوت تنها هاللان خدأ والنبيت نية تونك براسي هر خدأ خوي بعلى دستو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 او مجدو آرامی دلک کاتیگ بو که خدای گوره باو نوز دای گرتن با اوی همین یک بید با تان للاعن خوی وو آوی چشی لآسمان و بسرتان دا باراند با اوی خاوینتان بکاتا و پیو پخلی شیطان تان لی دور بخاتا و تال روی زستو دلو دارون و خاوینت بنو دلکان تان به زودا مزرو بکاتو بیان بستید بخدا و باو آوی پی کانشتان دی جیرو قایم بکات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 که آب و ایواش دلی ایمان دارن پا بنده دامز روب کن، لامودوان ترسو بیم دخمه دلی آوانی کبی وربن، د ایواش لسری گرد نی نا بدنو دست بوشیان لهمو سرپن جکانیان تا کافر کان شمشیریان پی نجیرت. ذالک بأنهم شاق الله و رسوله وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أولا بر أولا بر براسي بو تنك وسربيتي آوان دجاعتی و سرپیتی خدا و پیغمبر اكي آن کرت هر کسش دجاعتی و سرپیتی خدا طول سنره بزبره ذالقم فدوقوه وأن للكافرين عذابا نار اولا طول خدا جای وش بته جنوب بگو من سزاى آگري دوزخ همیشه هربو بی يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء. اي آواني باورتان هناوا كاتي اكبر انغاري او انابونه وكبيبا وربون لكاتي او فشتيانتي مكنو را مكن ومن يولهم يومئذ دبره الا متحدفا أَوْ او او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هرکس لو روشه دار راب کهتد دوا وو پشتیان تب کهتد اوه براسلی لگل خشم وقینی خدا دا جو ریگهی دو زخه كنا خوشترین جو سر انجامه مگر مبستی بکارهنانی هنری جنگ بید یا خود مبستی شوین گور رینو جو گور چه بید بولای دسته چی تر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم كوابي إيمان دارن ونبت إيه وكافر انتان كشت البيت كشتني بردون توش أي محمد كاتك مشتك خالد فردا أو هات بلكو خدا فريدو خولي كردتاوي كافرانو تا ايمان داران تاقيب كاتو و بتاقي کرنوي جي تاك تونك براسل خدا بي سري دعاو نزايانا زاناشة بنية دليان ذالكم وأن الله موهن كيد الكافرين اوسر كوتنو پشتواني ابو ايو ايمان دارا دلياج خدا رسوا کري پلاني بي باورانا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِتَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يمان دارن اگر اود داو یار متی سرکو تندکن او برا سی سرکو تندان بوهاتو اگر واس بهنال لسرپیتی فرمانه کانی پیغمبر گمبر اود بوتان خو اگر بگرنی و باو سرپیچی کردن، ای مش دگرنی و او کاتد دست و تا قمتان هر چیز هیچ سودیکتان پی نگیند، هر چند خدا لگل ایمان دارنی دامز راو لبراو داعا. الذين آمنوا اطيعوا الله و ولا توالوا عنه وأنتم تسمعون اي اواني باورتان هناوا فرمان برداري خدا او بيغم بركي بنو لبرنامه او ذاته پشت هالمكن لكاتقدا اي وت دگانو دبيستان ولا تنكونو كالذين قالو سمعنا وهم لا يسمعون وجوكس نجمبن بسر زاراشي دانوت تيگيشتنو بيستمان جو رايلين لكا تقدا اوان ناب تناغن ناغن تنكدلو ميشتي خوين دا خستوا ان شر الدوان بعاد الله الصم البكم الذين لا يعقلون براسي خراب زندوران لاي خدا او كسانن كا كرن حق ناب لالن حق بيرجين اوانيك نابن بيرو هوشان نا خنكارو تنافكرنو بيرو ميشتيان قفل داوا ولو علم الله فيهم خير لاسماهم ولو اسماهم لتولوا وهم معرضون خو اجر خدا خير يتياده بدي بكردنايا اوه وايل دكردن كا حق <تصفيق> راستي ببستان خو اجر حقي شان بيه ببسنايا كامادنين بو ورگتني او هرفج لبرنامه خدا دكن لكا تقدر اوان هميشان نيار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 بدم بانگواز خدا پیغمبر او بچن کاتیک بانک تان د برنامه او ربا زک کډه تان جنته او جهان بخشا چاګبزانن براستی خدا زور به اسانی دتوانید د صلاتي نیوان ادمی زادو او تکانی ضلیه وبګورینیان بیرته نشت براستی هر بولای اویش کډه کرینوا وتقو فتنه لا تصيبا ان الذين ظلموا منكم خاصه أعلموا أن الله شديد العقاب. أروها خطأ مبارزا لبلاغك. تشي وانة نابد بتاي بدك استميان كردوه. بالكو هموان دغريتوه. بجذان كبراسي خدات طويلة زور بزبره. وادكروا إذ أنتم قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أي يتخطفكم الناس. فَآوَاكُمْ وأيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ديوكاتب كن و كأوزوركم لا واسكروا بهذب لزبيدة كخلشي بتن رفينا بتن كوجنيان آزارتن بدن جاخداي بالادست جیو ریبو ساز کردند به هزیک کردند باسر کوتنه یارم تی خویو لررسق و رازی ناز و نعمت پاک کن بهره وری کردند با ویسپاز گزاری کن اماش مجده چی بر دوام او پشت با خدا بمزواند يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا تعلمون اي اواني باورتان هناآو خیانت مكن ل خدا و ل پیغمبر با وی کمتر خمیتان ل فرمان برداریانده هروها خیانتش مکن ل آمان تو زباد کانتان کپتان دسپردید دا که دزانن او كارتان خیانتها و علمو أنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم مالو سامانو من ضلطان بوتاقي كرنوي براستي خداي مهربانش باداشتي زورو بيسنوري لالايا بو اوكسانيكنايلن مالو سامانو من داريان ببيت كوسب للريجي جهادو هاولو خباتو كوشيشياندا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانه ويُكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اگر تقوای خدا بکن و پارس کاری بکن، آوا خدا بر تو روشنی چی تواوتان و فراهم دهنید. که بتوانند حق و ناحقی به آسانی لیک پیدجاب کنوا. هر وها حال و جناه کانشتن داد پوشی تو لیتن خوشه بید. چون ک خدا خوانی فضل و رازی جورو بیس نورا. و اذیم کرب کلذیل کفر لیثبت ک، آوی قتلو ک، آوی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أي محمد ياد يو كاتب كروا كاتب اواني بيبا وربون پلانيان دجارا دجيتو بو اوهي بندد بکن یان بدكو جن یان درد بکن اوان پلاني خوان دجارنو خداش پلاني خويد خاته کار بپوط کرنوهي دلنيابن كه خدای گور چاک تريني همو پلان سازو نقشه سازانا نا يله پلانيان سربگري واذا تتلى کاتشیش آیاتو فرمانه کنی اما بصر به وارند دخوند ریتوآ او دلن براسی اما بیست منو اگر من ویسته آواینی اومن دکت آم با بتنات جگل داستانی پیشنان شتی چیتر نیا. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطار فأنطر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعداب أليم. يا ديوكاتب كروا كبيبة وران خدايا أجرم دينو برنامج القرآن الراس تالا أن توش والروان او أو برد لا أسمانه وببارنا بسرمانته. يان بلاوس زايتشي بعيش منبو بهنا. وما كان الله ليعدبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سزا با امیدی آویکه هنده چان باور بههنن. اروها خداش سزار در نیال کاتک دا. آوان دوایی خوشبون بکن. و ما لهم الّا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام و كانوا أولياء. إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ايا شي هيب اوان كخدا سزايا نداد لكاتك داك اوان ري كريده كانوا نايا نخلطي ركبات مزقوتي حرام كعبه او هر شايسي اونين كسرفرشتي اريبن هشتا قيمك شايسي سرفرشتي كعبانيه بيج قال له خدا ناسو فارس كارن بلا مزور باشان لو راسي وما كان صلاههم عند البيت الا مكا او فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. أو أن النذارا نوشا للإمام خدادا كعبي بيرز دقل فيك <تصفيق> تششانو تبلدان شتي ترنبوا. كوابو بيتشن سزاي كشتنو ديلي لغزاي بدردا. بويك أيو بيباورو لخداي عقيدهون.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 بیگمان آوانهای بیابان وربون مال وسایماني بخد دکن بو آوی بشه نیی بر بس دانن خواده جامال وسایمانيان ل آین دادا بو آو ما بسته خرید دکن پاشان دبیت پشیمانی او داخو حسرت لسریان ل دوای داش کس ذهنن بیگمان آوانشی کبیابان وربون بو دو ذخ کو دکرنه الله الخبيث من الطیب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئكهم الخاسرون. بسرهات ردا وكان بوأويك خدا كساني درون پيسو نا پاگ لكساني درون خاينو پاگ جاب کاتو پيسو نا پاگ کانج لسر يك كلا کب هميان بداد بمل يكد بوأوي کيا عم کاتو بگشتی ان جفرن بدات ناودو زخوا او انا هر خسارت مندو زرر مندن قل للذين كفروا ان ياته يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت السنه الاولين اي محمد بكافرن بلا اقر كور بدن واز بهن وبور بهن واب بغمان تصاو پوشی ل رابر د یاند خو اگر بقرین و ب بر دوام د خدا بکن جا و براسیه سینه تو یا خ بوشین کانین بسرد د سپندرت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله فإِن يَتٰهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أي إيمان دارا أي وش بجن گندج بكافر وخدان آسان تعفت نو اشوب ازردان مسلمان نمينتو او خلقستر بس بن لهل بجاردني برنامو آيندا تادينو فرمان برداري هر هموي بو خدا بيت جا اگر بباورن کول بدن او بابزانن براسي خدا بينايا بهمو اوكارو كردواني كديكن وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ خوجر او خدان ناسانا هرپشت هلكنو وازنهنن او بزانن كه خدا پشتيوانو سرپريشتيارتانه كه پشتيواني چي چاكو يار مدي دريچي چاكا واعلموا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 يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. داران دارن أجدار بنو بزن ك براسي هرتشيكتان دسكود لا زنجي بباوراندا أو بيعمان بين زيجي بو خداؤ وبيعنبارو خزماني نزيجي بيعنبارو هتي وانو هجارانو ربوارنا صار باشاكي تريشي بو مجهادانا كلو غزايدا بجداريان كردوه. اگر ایوه باورتان هی بخداو با وی که دامان بزن دوه با سر بندامان محمد لر روشید جا کرنوکده که غزای بدره او روشی که هر لشکر برنگاری یک بون خداش بسر هموش چکده ده دا دا صلاة داره. اید انتون بالعدوت الدنیا و هم بالعدوت القصوى والرقب اسفل منکم،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 که تجوال لدا منی خواریشی و کو نزیکتر بون بمدينة و آوانیشلا سرویشی و کو بونو دورتر لمدینا کاروانا کشلا بو خو گربریار و بالانتان بدای بیکتر بجنله و کاتو شوند دا آواد دروز دبو بالام خدا دیوید بارودو خیک پیش به ک بریاری لسر دراوا کسر کوتنه شکستی بی و رانا بو آوي لناو بچه تو بهانه نماند آوي كلا زانستي خواهد بو آوي بچي لسر برتا و روني و بلگه آوي لزانستي خواهد دچیل لسر دينداري سرنجامي شري تا باور رو به باوري بو رون بيو تو بگمان خدا بسر وزاناي اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لا فشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كاتي خدائي أواني لا خو نشان بداية خو أجر أواني بشماري كي نشان بداية تاعي أو إيه واز دبونو توشين نهامة يوتشي شد بون لباري جنكر نوى. بلا من خدا بسلامتي وسركوتيه لو ترسو شاشه يا رزقالي كردن تنكبر راسي يا وزاته زاناه يا بهرشي لنودلو درونو سينكاندا حشار دراوه ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور كاتي <تصفيق> چيش بيك جيشتن لغو رباني جنگ ده لبرتاوي ايوه خدا أواني بكم نشاند دانو جمعره ايوه شي لبرتاوي أوان بكم دنواند بو اوي هر اوه پیش بيد که خدا برياري لسر داوا هر بولاي خدا سر انجامي همو كارو کردو يك دجار دريتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتم فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أيوك ساني إيمانو باورتن هناوا كاتك دجن دستي كور رب الروت عن دبنوا إودد بيت خورا قربنو سنجرشول نكنو زور يادي خداب كنو لي ببارنوا بوأوي أيو السر فرازو سركو وأطيع الله ورسوله ولا تنزعف تفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. جرالي خدوا بي غم بركش يبكن لهمو كردارو قفتارك داو. آشوبو آجوا ما جرنو ما تنبقش خو غربتن باججاك دا وياكتر بشتانن اوش كستو لا وزير روتان تداكاتو هيبتو شكداري ودصلتان لبين دجاتو دبيت خورا غرو نفس دراجبن هملا ميداني جنجدا هملا نو يكتردا جونكبر راسي خدا يا ارو يا وري خو غرو ارام وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا لا <تصفيق> يمكن أن يكون هناك أجوار شويني خوان درشون لبركشو فش کردنو خونواندن لبرچاوي خلقو دعنويت كوسب خنا بردم ربازو آيني خدا لكاتك داك خداي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 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد اللقاب كاتجي الشيطان بوصبسو وخيال همو كردونا بسندو ناروا كاني بورازا نواوتي امرو هيج كاش درقت ايوا النايته ظل نياب منيش بشتو بنامبو ايوا جاكاتك او دول اشكريا يكتريان بيني دز بز الشيطان باشو باش غرايووتي براسي من بريم لا ايوا چون که براسی من دی بینم آیه و نائبینن دیارکه شیطان بینی وی تی دست دست داد بازن با یارم تی ایمانداران با یار لتر من ل خدا دترسم خدا جور سخت و زبره ل تو ولده. المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فَإِنَّ الله عَزِيزٌ حكيم كات يقدور وكانوا أوانيلا دل يان دان نخوشي دارانيان دود. أوانا آي نكان لخو كردون. أجناب بوجمارك تون وَلَوْ تَرَى إِذْ فرموت الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَأَدْبَارَهُمْ او, أو براسي خودا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق اګر د تبینی کاتک فريشتکان جانی او ان شا کبیبا وربون کدیان شوشاب بدموڅاو پشت یاندو راپېچاند کړن بودو زخو په یاندو وتن د بتېژن سزا یچی سوتینر ذلک اولاد انوس زایا هر به او و یک خوتان بدسی خوتان پیشتان خستو چونکه براسی خدا به هیچ شی و یک استمکار نی لبندکانی کاد ب ال فرعون والذین من قبلهم كفروا ب آیات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب كارو كردوي خدا نه نسان له همو سردم एकदा وكدا بونريتي فرعون او كسانويا كل سردم بيش وكنده هاتون پیش امان وانه بر روايه نبو بايه فرمان کانی خدا جا خداش خش ميلي گرتنو لناوي بردن بهي گناهو تاوان يانو برستي خدا بتوانا وبزبره لتولد ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم أستاذنا وبرنان لبرقاوياك برياري خداوا بيغمان خدا هجنا نعمته تشي نغوريوا كبخشبيتي بهر قومو غليك هتا اوان اوي بخويا اندكريد نيغورنو نيكن تنك براسيش خداي غورا بيسري غفتا ركانا زانا يا غَدَا بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ رويشتي امانه هل وكدابو نريتي دارو دسي فرعون اواني بيشانويا قبل لانجام دا اي مشبهه غناه او تاوان يانوا لناومان برنو دارو دسته فرعون اشمان نقمي دريا كرت هموشيان استم كاربون ان شرد دواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون براستي خراب زندوران لاي خدا اوانن كبيبا وربن چنكا اوان باورناهينن الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون <تصفيق> فَإِمَّا تثقفنهم في الحضب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون روبروي <تصفيق> خدان ناسان بويت ولجندا او واين ليبكا اواني لدوايان ونو يارمتياندن پرشوب وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ خواه گربیگمان ترساید لدسته که پیماند لگال دا باستون پیمانه که حل وش خیانت لیب کن، لم کات دا پیمانه که بد چی ریک راست پیان بلاه که نرخی نماوا، چون براسی خدا کسانی پیمانش چینو ناپاچی خوژ ناود. إنهم لا يعجزون بأوانيك ببراب ونزلن كلد أسمان درشون براسي وأنا نات وأنا دسوسان مان بكنو لدستمان در ناتن وأعدو لهم مستعتم من قوتي ومرد الخيل تغيبون به عدو الله وعدوكم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 پیازی آسمانی و دریا یوشکانی و لا مذكرنی همو جورا اسبو تری تریگواس نوا کم ترخمی مکن تا دجمنانی خدا و دجمنانی خوتانی پی چاو ترسن بکم با کسانی تریش دگل لم دجمنانی استا پی چاو ببن بونکا استا ایو نازانن چینو نایان ناسن بلکو هر خدا خو دای ناسه تو هر ببخشن بخښن لپیناوی خواده با بهز کردنی سپای اسلام او بزا یان نا دستان دک بیتو وإن جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جا قرده بلاي توش أي محمد أي بيشوا خود بيسرو زانايا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 اگر هرچی داره ای زوی هيا هر همویت خرج بکر دایا تا دل کانیاند پیوند بکر دایا بیکوا آواند دتوانی آودلانه پیوست بکید بیکوا بلام خدا به هی آینی اسلاموا خوشی و چتی و برایتی لنیوان دا برپا کرد چون ک او آزاده بالا دستو دانایا. یا أيها النبي حسبك الله و من من المؤمنين. ای پیغمبر تنها خدا بس بو خوتو اواني شوية نتكوتون لإيمان داران كبش جيرو ياريد درتان بيت يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإياكم منكم مائة يغلب أنثى من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أي پیغمبر هاني إيمادارا بدال لسرج دجي أواني ككوس بن الرباح دني بيامي خدا اگر بيس كسي خورا اگر هبد لايوا او زال دبن بسردو صد كذا خو الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان منكم مئة صابره يغلب مئتين وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا الفين بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين. أي امان داران خدا ارچی لسر کم کردنوو ديزانی کلاوازیتان تيدايا لروا ما دیو معنویووو لبر اوو جاگر صد, صد او بسر دو هزار كستان آیش به ویستو یار خدا خداش یارویا وری خوراگرانه. ما كان لنبین أي يكون له أسر حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم با هیچ پیغمبرگ نبو کدیلی هبید، حتی آکاتک تاک پای دارو زیر جیر دبید لذیذی مگر کلو پلوشتو مچی دنیا تن دوید، لکه تک خدا سرفرازی او جهانی دوی تو قیامتی مبستو خدا بالا دستو دانای سرکوتن به ایمان دارند دبخشی تو دانای لطاخی کرد نویان لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم خب اگر خدا و پیج نكوتايا كم روف حتى خدای خدا سزايا ناداد لسر وشتانی كورتان گرد برازات کرنی دیل کانوا اوه توش دبو مِمَّا غَنِمْتُمْ حلالا طيبا. وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ كوابو بخون لوش تاني كداستان كوتوا بحال على شيء تجاكو باغ لا خداب ترسنو دين داربن سون كبراسيو خداب اللي خوش بوميه ربانا يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أيها بودي لدينا بلايك كلا بردستان اگر خدا خير لدلکان تان دا بدی بكات او زور لو باشر تان پیدا بخشت اگر باور بهی نن لی تن خوشت بید خدا جلی خوشبو می رباید. و ای یوریدو خیانت کف قد خان الله من قبل فامک نمیں هم و الله خو اگر بیان بید خیانتو پیلان دشباتو ای پی گنبر بچرند و براسی او نپیشتر خیانتیان خدا کردوه باوی که شریکو ها ولیان با بریار انجا خدا ده صلاتي ليسا نو او وي زال کرد بسر يانده من خدا زانايا بپيلان يانو دانايا بچون يتيش نور دانان إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ براستي اواني که باوريانهنا و کوچان کردو و شاون لپناوی آهینی خدا بخویانو مالو سامانیانو و اوانش که پیشوازیان لکوچبران کردو لمالو حالی خویان دا جهان کردن و پشجیریان کردن اوانه هنده چین پشتیوانی هنده چی تریانن اوانه شی که باورین هین اوو کوچین نکرد و او بوتان نیه پشجیریان بکن له هیچ شتیگ ده حتا اوانیش کزده کن با بهز کرنی دولتی اسلام خو اگرو ایماندارانی ای که کوچین نکرد و داو و پشجیریان لئه و کرد با سرخصنی آینی اسلام او پی ویسته لسرتان پشجیریان بکن جگاله سر عشرته لا ني كلني وان ايو اواندا پیمانه كبيت او كردواني والذين كثروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوهن تكون فتنه في الارض وفساد كبير آوانشی که به باور هندی چیان پشتیوانی هندی چی تریان نو پشتیوانی دل دکن. خو اگر ایوی ایماندار کمک به یکتر نکن و پشتی یکتر نگرن، آوالله سر زویدان نه خوشی و نه کوچیو، گناه و توانی جور پیش دید، آزار و نه خوشی ایماندار پیش دید. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أوى ونصروا لئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.أو أنا شيء بوريان هنا و كوتيان كردوا وتيكو شاون لبينا بيخوادا أو أنا شيء جيغي كوز برانيان كردوا وبيشوا زيان كردو يارمتي عندان هروانا بروا داراني الراس تقينا لبهشتي باريندا بويان اماديا لي خوش بونو رزكو روزي ببيزو بربركاته جوانو رازاوا والذين امنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ونشيكبا وري هنا ولد واي كوتش كردنيه كمو كوتشان كردو حول كوشيش ياندا لبينا بي گاندني برنامج خدا لاگل اي ودا ونش لا پلی ایویان هیا، اوانش که سر رای پیوندی ایمانی، پیوندی خزمایتیشان هیا، هندیچان شایست ترن به هندیچی ترینوه لبرنامه خواده، واتا اوان شایست ترن لمراد بریده با یک تری، براسی خدا به هموشت یک و آگایه.